لآن, لآن القرآن أ موسوعه النابلسي ي م أم للعلوم ه ذ ي ا ن ولم الاسلاميه ل ل ه و ر و ه و ل ا ل ؤ م ن ن و ي ج و ا ل ل ه خبير ب م ا ت ع م ل و ن م ا كان ل ل م ش ر ك ي ن أن ي ع م ر و ا م ا ل ا س ل ه ش ا ه د ي ن على أ ه اسماء ل ه ف الله ا م خ ا ل د و ن م ا يعمر و س ا ج د ا ل ل ه م ن آمن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا للعلوم أ ق ا ا ل ص ل ا ة وآت ا ل ز ك ا ة و ل م ي خ ش إلا ل ل ا ه ف ع س ى أولئك أن ك ي م ا م ء ا ل م ل ق ا ي ة ا ل ح ا ن ى وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله, كمن آمن بالله واليوم ا ل آ خ ر وجاهد في سبيل الله لا ي س ت ه و ن عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يبشرهم ربهم برحمه و ر ض ا ن وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أ ب د ا إ ن الله عنده اجر عظيم أيها الذين آ م ن و ا لا ت ت خ ذ و ا آ ب ا ء ك وإخوانكم م و أ ل ي ا ء إ ن ا س ت ح ب و ا ا ل ك ف ر ع ل ى ا ل إ ي ي م ومن ا ن ت و ل ه م منكم ف أ و ل ئ ك ه م ا ل ظ ا ل م و ن ق ل إن ك ا م ي ه و ا و ا ن ك م وازواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها احب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم ا ل م ه س ك ه على ر س و ل ه و ع ل ى ا ل م م ؤ ن ي ن و أ ا ب ل ج ن و س ا ل م تروها و أ ن ز ل جنودا ل م ت ر و م الاسلاميه وعذب ا ذ ي ن ك ف ر و و ك ج ز ذلك ع ل ى من ي ش ا ء و المشركين والمشركين والمشركين والمشركين إنما والمشركين والمشركين و ا ل م ه م هذا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 ولا, ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ح حرم ذ م ما و ورسوله ولا ن الله ي دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية, الجزيه عن يد وهم صاغرون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 م ن د و ن ا ل ل ه و ا ل م س ي ح ب ن مريم م و ا أ م ب ل ا ي للعلوم ه ا ا ح د و ا أ م ر و ا إ ل ا ل ي ع ب د و ا إ ل ه ا ح د ا ل الله إ ه إ ا س ب ح ا ن ه عما يشركون يريدون أن